الحمد لبارئ الانام ثم الصلاة والسلام مناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقبي وبعد فالقصد بما اردته شرح لما وبعد فالقصد بما شرح لما قد كان قبل نظم مثلثا لقطربي مقدما فتحا على كسر فضم مسجل وهكذا على الولاء نظما على الترتب سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففوز ففز بيني للأرabi الغمر ماء غزر والغمر حقد ستر والغمر ذو جهل سرق فيه ولم يجرب الغمر والغمر حقد والغمر فيه تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رواه في لفظ النبي تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رواه في لفظ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرء كلام والموضع الصلب كلام باليبس والتصلب أما الحديث وزهادة الكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلم من يبز والتصنوبي الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العربي الحلم ثقب في الأدم والحلم, والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب الحلم ثقب في الأدم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب السبب يوم عبدا والسبب نعل حمدا والسبب نبت موجدا في معمر أو سبسبي سبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت نبت مجدا في معمر أو سبسبي وشدة حر سهب وللنبال قل سهام ولضي الشمس سهام في مشرق او مغربي وشدة الحر السهم وللنبال قل سهام ولضي الشمس السهام في مشرق او مغربي ودعوه العبد دعاء ودعوه المرء ادعاء ودعوه ما صنع للاكل وقت الطلب ودعوة العبد ادعاء ودعوة المرء ادعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب الشرب جمع ندم والشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنب الشرب جمع ندم والشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنب الخرق ما قد عظم والخرق حر كرم والخرق حمق لهما فمنه كن ذاهر بالخرق الخرق ما قد عظما والخرق حر كرم والخرق حمق لهما فمنه كن ذاهر بعذلك عذلك للمرء لحى وقشرة العود إحان وجمع لحية لح بالضم والكسر حبي عذلك للمرء اللحى وقشرة إشراط العدل لحاء وجمع بالضم والكسر القصد جور مرفض والقصد, والقصد عود مرتبا من عرفه المطيب القصد جور عدل عود من عرفه العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف يجب عند ارتكاب الذنب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب لجنة قلمة وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي لجنة قلمة وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة ما بين شخص و المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشبي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشبي ولا دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لضاع مني أدبي ملأ دمعي حجري وقلا قل فيه حجري لو كنت كبني حجري لضع مني أدبي ما لا حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لضع مني أدبي قل ثلاثة في صرة وقرة في صرة وخرقة في صرة مشدودة من ذهب قل ثلاثة في صرة وقرة في صرة وخرقة في صرة في صررة مشدودة من ذهب العشب يدعى بالكله وللحراسة كلا وجمع كلية كل لكل حي ذي أبي العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي الجد والد الأبي والجد ضد اللعب والجد عند العربي البئر ذات الخرب الجد والد والد والجد ذد اللعبي والجد عند العربي التي اجزاء القربي جارية احدى الجوار ومصدر جاري الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب جارية احدى الجوار ومصدر جاري الجوار ورفع صوت الجوار من, من وجع أو كرب وداره قد عمر عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمّ أمات رأي ابن الحمّ ما في الهواء من طربي. قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمّ أمات رأي ابن الحمّ ما في الهواء من طربي. للفتح الطير يهدر. بالكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب بالفتح طير يهدر والكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب يقول لاطيار الحمم يبكينني حتى الحمم أما ترى يا ابن الحمم ما في الهواء من طرب بالفتح طير يهدر والكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب ورث ضعفي بالقرى منها معان بالقرى وذاك في غير القرى كيف عند العربي والرزضع في بالقرى منها معانم بالقراء وذاك في غير القرى فكيف عند العربي بالفتح ظاهر الواحد والكسر طعم الوفد والضم جمع البلد كما مكه او يثرب والرزضع في بالقرى منها معانم بالقراء وذاك في غير القرى فكيف عند العربي بالفتح ظهر الوهد والكسر طعم الوفد والضم جمع البلد كمكة أو يثريبي ملي برشف الظلم أو اصطياد الظلم, الظلم ما عنده من ظلم ولا مقال الكذب ملي برشف الظلم أو اصطياد الظلم ما عنده من ظلم ولا مقال الكذب بالفتح مل أسناني وللنعم الثاني والظلم للإنسان مجلبة للغضب بالفتح مل أسناني وللنعم الثاني والظلم للإنسان مجلبة للغضب مل برش الظلم أو يصياد الظلم ما عنده من قلبي ولا مقال الكذبي بالفتح مل أسناني وللنعام الثاني والظلم للانسان مجلبة للغضب القطر جود كفه والقطر سيل حد والقطر ماء أم وقده من ذهب بالفتح غيث سكبا والكسر صفر وم يعود جلبا من عدن في المركبي من عدن في المركبي كفه والقطر سيل احد فيه والقطر ماء أنفه وخده من ذهب بالفتح غيث سكب والكسر صفر ذئب والضم عود جلبا من عدن في المركب لما رأيت دله وهجره وما طله من حبي له مثلثا لقطر بي لما رأيت دله وهجره ومطله رثيت من حبي له مثلثا لقطر بي وابن زريق نظم شرحه لما تقدم فربما ترحم عليه أهل الأدب وابن زريق النظم شرحًا لما تقدم فربما ترحم عليه أهل الأدب وابن زريق النظم شرحًا لما تقدم فربما ترحم عليه أهل الأدب أديت فيه وجب في خدمة المطالب أحمد ذي المواهب وذ النجار الطيب وابن زريق النظم شرح لما تقدم فربما ترحم عليه أهل الأدب أديت فيه وجب في خدمة المطالب أحمد ذ المواهب وذ النجار الطيب من جاءه وأمله ينال منه أمله يسعد من قد وصله من أهل علم الأدب فجاءه وأمله ينال منه أملاه يسعد من قد وصله من أهل علم الأدب إما ببحث بحثه أو اختراع أحدثه في شرح ذي المثلث بنظمه المهذب مصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق أو همى في ودق السحب أديت فيه واجبي في خدمة المطالب أحمد ذي المواهب وذي النجار الطيب من جاءه وأمله ينال منه أمله يسعد من قد وصله من أهل علم الأدب إما ببحث بحثه أو اختراع أحدثه في شرح ذي المثلثه بنظمه المهذب مصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق او بالودق مذن السحب وصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق نوهما بالودق مزن السحب ذاكم تسجيل عكاش شهابي عبد البر كلما اتكرتمون لله قولوا لي رحم الله صداك يا بنيك مين رحم الله صداك يا بنيك مين يا يا بني كمين